احنا انصار ابن طارق فكرت نشي بهار نرخص دمنا وتعلمنا بجامعه حيدر احنا انصار ابن طارق حيدر وعرفنا معنى الآيات مما لك ومن عطا وعرفنا معنى الآه الله الله ومن عطا <تكركنا> ذكرت ذي النهار احلى انصارك من دارك ذكرت ذي النهار يا ابن الوديع أنصار لك يا حسين موعدنا بالطفحات يا ابن الوديع احنا اكتسبنا دروس من جانعة اعياء نهج الشريعة نهج الشريعة عودك على الدنيا عم صار لو أحواء كانت ضيعة خيرتهم الدماء خيرتهم الدماء والأشتر وسلماء فلعوا منيعا الحجر نطاه الفور صاحوا بلا أكمال للدم نبيعا واحنا باثرهم دا نمشي وتطيح الدا بالضرب سريعه احنا الصحبه واشرف نخبه ربنا اصطانا لا من بالي بح البالي حب الدعانه احنا الصحبه واشرف نخبه ربنا اصطانا ناما بالي الضحي الغالي حب ادعانا ودرسنا هاي الأفكار من مالك ومن عمار ودرسنا هاي الأفكار من مالك ومن عمار فكرة نتنبها احنا نصارك لك يا حشير موعدنا بالطفحات يا ابن الوديعة احنا اكتسبنا دروس من جامعة احيان نهج الشريعة عودك على الدنيا عودك على الدنيا انصار لو اعوال كانت تطيعا على الدنيا أنسار لو أعوال كانت ضيعة خيرتهم الدماء والأشتر وسلماء خيرتهم الدماء والأشتر وسلماء فلعوا مليعة الحاجر نطاهم فوق للدن مليعه واحنا بقى ذرهم دا واحنا بقى ذرهم دا نمشي وتطيح الدار بالطقشريعه احنا الصحبه واشرف نخبه ربنا اصطانه لا منبالن بحل قال حبا دعانا احنا الصحبه واشرف نخبه ربنا استفان يا من بالبح الغالي حب الدعانا ودرسنا هاي الافكار قالوا من عنا ودرسنا هاي الافكار ما من عنا فكرنا بها شدنا شباب شباب وينك يا عم أعلى أعلى هلا را بالحسن عن اضاع صار التجامي صار التجامي نهج الولا يمشي اي والله اي والله يا علي نهج الولا يمشي والحسن لما نراه عين النظامي بكامنك يحسيه ومطاني ربي وشاع عزك مقامي من ثلوس وعماء ويا كان بالأرواح ويا كان بالأرواح عنك أحامي بوجه الذي عادي عن دافع الإصلاح حشنر حسامي رب الطابي بوجه الباقي ارفع رهيفي شيبدا خصمك يا سان يمك وتشف في شيافي رغم طالع بوجه الباقي ارفع رهيفي شيبدا خصمك يا سان يمك وتشف في شيافي هذا العاجز عندي صار من ما لك ولا ها هذا العاجز من من عمي baik galdan la dehar ahlan sarik menna baik galdan la dehar zarxstan ne يا أبو السجاة بالزهر أمك بالزهر أمك بعض بعض بالزهر من هلذي يتناعك أقسم يا أبو السجاة بالزهر أمك بالزهر أمك أقرب علي أهل كور ترسالة في نسياءك لا لا تهمك لا لا تهم بعض بعض لا لا في حين الهجوم يصير تتكاثر الأعداء بالروح ضمك بالروح ضمك أتمنى دمي شيء لباري لاستشهاد لا يجري دمك ولا يجري دمّن مثل الوصل كرّا من بايع المقدار مثل الوصل كرّا من بايع بعد مثل الوصل كرّا من بايع المقدار بايع لحكمك البايع, البايع والمسانع خلي اسمعنا رغم الظالم انت الحاكم حفك جماعنا رقود البايع والمسامع خلي اسمعنا رغم الظالم انت الحاكم حفك جماعنا تعلمنا هذا الاسراء من مالك ومن عين هذا الاسراء malek fikr etni tozha fikr et kebha qadan saray kemna fikr fikr etni tozha narxdan na والله والله بالخدمه خادم لقدام الحسين <تصفيق> لن يهتف ابن الكاظم وبيمنه المياء هذا ليمنك هذا ليمنك في شعر لن يهتف ابن الكاظم وبيمنه المياء هذا ليمنك آ تا نَيْمَ مِنْهُ اللّذِي يَدْنَع حَقّشْ ابن زياد لا لا تهمك حين الهجوم يصير تتكاثر الأعداد بلوح رمك أتمنى دم يسير أتمنى دم يسير لو صار الاستشهاد ولا يجري دمك لا يجري دمك اللي وصل ان بايع بعد بعصيح من اللي واصل بايع على الندى يسمعنا رب الظالم انت الحاكم حظك ما عنا اتعلمنا هذا الاسرى مالك ومن عرض ايو الله علمنا هذا الاسبار فكرة ما تظهر فكرة احنا نصار فكرة ما تظهر تخسجنا شا وتعلمنا شامع احنا نصار مالك ومن ما تظهر ماشاء الله ماشاء الله قل لك عن هو ان شاء الله يجازيك يا الله على ما شاء الله قلنا عندكم كفو كفو على ليله ما له غنما ذكر جده ثبت زهير عهود لنا في ابن هلال يصيح وينادي صيح وينادي عاد انا في عجي بالشامج ابطال حلو الايادي حلو الايادي ايه عاد انا في عجي بالشامج دول يحشيك لا تمك بكل حال سالم تضل يحش بعد بعد سالم رو يحشيك ولا تمك بكل حال ارمح الهناجي حتى الغير علي بالشياطط فوق الاعاتي الا النص مقموم ويصدق الأقوى صار جهادي من ميتم الدماء راسم صحب آماء أصل اعتقادي بهمة ميتم راح تقدم تشهد الحومة سياسة يدافع عنك نافع ويرخص دمومة بهمة ميتم راح تقدم تشهد الحوم سياسة يدافع عنك نافع ويرخصك مرومة وتوضحت هالأسرار من مالك ومن الله وتوضحت هالأسرار من مالك ومن الله فكرة, فكرة ان تظهر البيع اخذن حسامة اخذن حسامة اسمع اسمع من بعد عاب صراح ومرافقات البيع اخذن حسامة شد همة اللاسية راح اعدلت شفية لسوح الكرامة لسوح الكرامة امور لا تنطعب لها امور قالوا لا طالع حيا زول الكلام اجوان جاوبهم اختلي جنن الحب حشان قال لهم اختلي غرامي مبيدنا دبت غرام حجر حبيتك من حبب الحسينيه حبه حجر حبيتك من حبب الحسينيه يا ابن العلامه ابن العلامه حبي والسجاد والقرب قبل العقل اعلن هيامة حجر الكندي تشبه والدي عاشق امامي لو هتوذر ما يتغير شوقي وهيامي حجر الكندي تشبه والدي عاشق امامي لو هتوذر ما يتغير ka qiyoh haya may ya dilbi hovl aqha amma alaykum malaa ya dilbi hovl aqha walaykum fikratna هذا انا عبدك جون دونك سفاتي ريحينتي يا حسين ريحينتي يا والوجه اسود ليل دمتك حياتي دمتك حياتي وتقول لي عوف يا ابن اللي حضروا يا شاعة ممات يا شاعة صيح صيح له شاعة آه وقت الركاء ويا بالشدة امشي شلو مات الرضا داتي مات الرضا داتي دم اكرا على يختلطون دم اكرا طريق تلطون هاي امنياتي هاي امنياتي بعد من خادم الكرار من, من خادم الكرار علي قنبر خدت مضمون من خادم الكرا قنبر خدت مضمون شرتك حياتي بهم القنبر انطل بالحر والحرب جاي يشهد خلي يذيلك ويضحي لك عبدك القاسوان لما تنبر عن طيب المنحر والحرب جاي يشهد خلي يذيلك ويضحي لك عبدك القاسوان واكتم لك للادعاء ما عليك منهم كتم كل الاخطاء ما شاء الله فكرتنا تظهر احنا بنصارع لن جون الأسود صاح هذا أنا عبدك جون دونك صفاتي دونك صفاتي ريحينة يحسين ريحينة يحسين والوجه أسود لهم خدمتك حياتي خدمتك حياتي وتقل أفوره يا ابن اللي دي حضر ساعة مماتي ساعة آه وقت الرخاء وياك بالشدة أمشي شلور ما تربضاتي دم ويا دم كرم ع يختلطون هايو من خادم الكرام قنبر خدت مضمون سرت بحياتي بهمة قنبر أنطل من حرب والحرب تشهج هن يدي لك ويضح فيلك عبدك الأسوأ بهمة قنبر أنطل من حرب والحرب تشهج هن يدي لك ويضح فيلك عدك الاسود وكننا كل الادوار وعليكم من قدمنا وكننا كل الاهل هلا عليكم <تصفيق> يا راح فكرت لا تروح انا صارك الكتائب الواحد بلد معدوم لمن يصير احساع وقت الحرائب حاموا خدر مصيوم مدوا عليه هرقاء دون المظارب اصحاب بو السجاء اشرف وجد اصحاء صفوا ينظرهم التاريخ نظرة وفو اعجاء من كل جواهب بالهمة دحرة وجيش عبادة الأنصاب واهل المتالب أشرب طبوب يوم النخوة ضحى وقدامهم والكل يعرف هذا الموقف كلت اسمهم اشرب صفوة في يوم النقوة ضحى و والكل يعرف هذا الموخف كلت اسمهم حمصاري بن حامل جاء حمالكو حمصاري بن حامل جاء حامل جاء حمالكو من عمار فكرة نتهى بها